قرأ الشيخ مصطفى اسماعية لعنى ما تيسر له من سورة الفتح أعووا الله يا الشيطان الرجيم <متحدث> بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتح اغفر لنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما اخفيت وَيُؤْتِ مِنَّنْعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيُنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا ربنا عزيز هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد وَقَالَ نَاللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار والمافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَالرَّضْضِ مَا وَمَنِ هُمْ وَلَنَا وَأَعْدَ لَظَمَ وانا المصير وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن كَانُوا in إِنَّ اللَّهِينَ يُبَاعِعُونَكَ إِنَّ مَن نَكَثَ ظَنَّ إِن مَّا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ يجيء <chat> عنا يومه كان يقول لك المخ قل فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرْوًا أَوْ الْكَا مَو بِمَا تَمَلُونَا خَبِيرا بَل ظَنَنْتُمْ أَلَّا يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْ وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنت I met them وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَقَالَ اللَّهُ ٱصْرِفُوا عَنِّي ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ سَيَقُولُونَ مُخَلَّفُونَ إِذًا فَارْقُطُوهُمْ لام غنملتا خذوها فورنا نتبعكم يريدوا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِبًا ಮುಖ ಮಿನಲ್ ರೀಸ ತು ದಿನ ಇಲಕಿಷದಿ ತುಕಿ ನು ಔ فإن تطيروا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليت أعذبكم عذابا أذيبا ليس على الأعزاء Why may I be in love? <the language> ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما ومن يتولى يعذبه قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِّي وَمِنِّي إِن يُبَايِعُونَّكَ تَنشَأُ عَنِ الْفِعَالِ مَا فِي قَوْلِكَ فَأَنلِيمًا مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَاضَ بِمِنْ فَضْلِهِ قَرِيبًا وَمَا غَنِيمَكَثِيرٌ وَتَيَّة خُذُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وليتن كنا ايترا وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَوِيٌّ وَلَنْ قَطَعَ كُمُرُ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللَّيْلِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَرْفَرَكُمْ عَلَيْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ وَلَئِن لَّازَمْنَاهُ لَيُذِقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَلَن يُكَلِّمَنَّكَ فِي الْأَمْوَاتِ ۖ حَتَّىٰ يُحْيِيَكَ ۚ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مُؤْمِنُونَ ونساء فَتُصِيبَكُمْ مِنْ هُمَّا وَتُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لا سَائِنُ نَعَ ابْنَنَ لَيْنَ كَفُومُ مِنْ غَمَ عَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ تَحَمَّيَتْ الْجَاهِلِيَّةُ فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ